بوك تو سورك ديفيات تسعة وأربعون تسعة وأربعون سبورت الرياضة الرياضة تزاي مايش ما سي سبورتم هل تمارس الرياضة؟ так, я повинен рухатися. Нагам, я мабагі ан атахарак. Нагам, яджіб ан атахарак. ходжу до спортивного клубу. Ана муштарік фі ми граємо у футбол. На лабу курат аль На лаб курат аль-хадам. Іноді ми плаваємо. Ахіенен несбах. Або ми катаємось на велосипедах. Ау наркаба даражат. Ау. نركب الدراجات. وناشمه ميستي فيه فوتبولني ستاديون. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يتاكوش باسين اي ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. ايه miejsce dla golfu. ويوجد ملعب جولف. ويوجد ملعب جولف. شو йде на телебаченні? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ самый де футбольный матч تعرض حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم نيمسكا команда играє проти англійської المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. кто виграє? Мен се Я не знаю. لا ادري. لا ادري. поки що нічия. حاليًا تعادل. حاليًا تعادل. أربيتر ز بلجيهي الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا зараз буде пенальті الآن توجد ضربة جزاء الآن توجد ضربة جزاء جول 1-0 هدف 1 لصفر هدف 1 ل 0